بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى حَوَالَ اللَّيْلِ إِذَا سَجَّى وَقَضَى حَوَالَ إذا, إِذَا سَجَّى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا ما قلا ما ودعك ربك وما قلا فودعك ولا الاخرى خير لك من الأولى ولا الاخرى هي من الاولى اولى ما في الأولى اي وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتغضى ولسوف يعطيك فترضى ولا سوف يعطيك وَلَن سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَأَسْتَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ فَيَغْفِرْ أَلَمْ يَجْعَلْ اليتيم فلا تقهر فامن اليتيم فلا تقهره امل له فلا تقهر فامن السائل فلا تنهر وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث